كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله وفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وعسير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر إن نا نخاف من ربنا يوما نعبوسا قنطارا اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ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 عينان فيها تسمى سل سبيناب ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سودس خضرو واستبرق وحلوا أساور بفضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء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 العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلا نحن خلقناهم وشدّنا أثرا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدلا إن هذه تذكرة فمن شاء التخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمة والظالمين أعد لهم عذابا أليما